الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَّوْا اللَّهَ سَيَّاتِمَا مَكَرُوا وحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العذابِ أَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُضُو وعَشِيَ ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُونُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 وَلَهُمْ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 ولكم في جا منافع ولتبلغوا عليا حاجة في صدوركم وعليك وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَوْضُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ